وَمَا يَحْدِهِ مِنْ لِكْلٍ مِنَوْ عَمَالِ مُحْدَدٍ إِلَّا كَانُوا عَلْهُ عَظِيمِ فَقَدْ مَسْلَهُ مَسَيَحْدِهِمْ آبَاءُ مَا كَانُوا لِهِ يَسْلَسِرُونَ فَوَلَمْ يَعُوْدَ الْأَرْضِ كَمْ أَسْلَتْ مِنْ ذلك آيَاتٌ ۚ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا دَاعَوْاكَ مُؤَنِّفِينَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّكُمْ مِنْ أَنْ يُصِيبَنَا ولا لي ولا يطرب لي ظالم اوصي دين الله وله علي و على الذين صاروا وقال لهم بكثيرا ورجوا ولكن لا يمعون لكثيرين فعادت قبائل الله اربعه وعشرون ذكيه Come to me, قال الله لي حولك لا لتاحه العليم يريد يخرجكم من أرضكم فذا لا تخبرون من أرضكم بالنهجر فذا لا قالوا أرضكم أغربا قالوا إنا منكم خالقون فلعلنا نرجع نقولون قال لا ve sen Allah'a yönel. Yeah. يا روالقوم يتريس عدد عم أجلوب إذن إذا قالوا يا ربينا يحفظون كما منه كنا لدي أطلال ممين إذ العالمين فلا الَّذِينَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ولا من من أَن تَقُولُوا مَا لَا لا وَلَا تَنُوحُوا مِنَ الْأَسَىٰ تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ كَانَ كان الْيَقِينِ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا قوم الوحيد المشميل كذبت قوم الوحيد المشميل إذ قال لهم أقول ألا تبتخون إني لكم رسول في العليل إني لكم رسول أليل فدقوا الله رفعان فدقوا الله الله I'm ربك الله والعليم وحييم خذب عادل خذب عادل مرسلين إذ قال لو أقول إذ قال لو أقول مجحة لا to <laughs> ta si man nach in in all of us 국민 hiç Burası itibaren وما آك إلا بشر من الزناع إن ظنك لمن الكاذبين فأتخذ عليكم جزقاً من الشمال من الشمال أن أكون ذلك الظاهدين قال ben de bu لبيهم وطلاج جزء لبيهم على حبل سكون من النور في مثال عظيم وإن نور في سكون قوانين أو لم يكن لهم عيد أو لم Bana oğlum, سنعلى دول عربات عظيم دول عربات عظيم ينبون الزمع والده والكادمون والشعاء ويستبعون مرهون ألم ظهر نوم كل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء سيدنا mulai Sabtu tajarus baada subuh mulai 4 22 menit sekali lagi rutin mulai ngeteh harus subuh di empat lebih 22 menit mulai hari besok dan pengumuman yang kedua insyaallah hari Jumat minggu mendatang dalam waktu 3 hari